وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ بِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ الذي حديث بعده يؤمنون الذي اي حديث بعده بسم الله الرحمن الرحيم اما يتسائلون بسم الله الرحمن الرحيم اما يتسائلون بسم الله الرحمن الرحيم عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ <تصفيق> الَّذِينَ هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ <تصفيق> الَّذِينَ هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ <تصفيق> <تصفيق> الَّذِينَ هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ فَلَنَـسْيَعْلَمُونَ فَلَنَـسْيَعْلَمُونَ مكالا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الم نجعل الارض مهادا الم نجعل الارض مهادا الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا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 وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا ما لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا إن يَومَ البَصكََ م قت يَوْمَ يوفَغُ في الصُور فَتَأتُونَ أفواجَ يَوْومَ يوفَغُ في الصّور فَتأتُونَ أفواج يَوْومَ يوفَغُ في الصّور فتأتُونَ أفواج وَفِحَ السم فَكَانَت أبواب وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسِيرَتِ الْجِبَالِ فَكَانَتْ سَرَابًا وَسِيرَتِ الْجِبَالِ فَكَانَتْ سَرَابًا وَسِيرَتِ الْجِبَالِ ان جَهَنَّمَ مَكَانَةٌ مِرْصَادا ان جَهَنَّمَ مَكَانَةٌ مِرْصَادا ان جَهَنَّمَ مَكَانَةٌ مِرْصَادا لِلطَّاغِينَ مَآبا لِلطَّاغِينَ مَآبا لِلطَّاغِينَ مَآبا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابا لابثين فيها احقابا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاءا وفقرا جزاءا وفقرا جزاءا وفقرا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا ان انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكذبوا باياتنا كذابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا وكل شيء احصيناه كتابا وكل شيء احصيناه كتابا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا حدائق طَوَاءعِنَابًا حَدائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا, وكأسا دهاقا لا فِيهَا لَغْوًا وَلَا كذابا لا يسمعون فِيهَا لَغَوًا وَلا كِذَّابًا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغَوًا وَلا كِذَّابًا جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا <تصفيق> ربك عطاءا حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يَوْمَ يَقوم الرحُ وَمَلا إِكَ تُصحْبَ ل يتَكلَم لا يتَكلمونَ, يتكلمون إِللاا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْمنَُ وَقَا صَوَابَا يَوْمَ يَقومُ الروحُ وَمَلا إِكَ تُصَحْبَ ل يتَكلم لا يتَكلمونَ إِللا منَنْ لَهُ وَحْمنَُ وَقَا صَوَادَا يَوْ يَقومُُوحُ وَالمَلَ إِكَ تُ صَحب ل ييتَكَمون لا ييتكَمُونَ إِلَّا مَنْ أأَذِنَ لَهُ وَحْمَُ وَقَا صَوَابَاذَ يَوْمُ الحَقَّّ ذلكَِكَ يَومُ الحَقَّّ فَمَنْشَ اتَّخَذَ إلَ رَبِّهِ مَ ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا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 المرء ما قدمت يداه يوم ينخر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ان انذرناكم عذابا قريبا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ يَوْمَ يَنْخُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّاسِعَاتِ غَرْقًا بِسْمِ الله وَ زِعاتِ غَرق بسِ اللذ الرحْمَن الرحيِيم وَ زِعاتِ غرق وَ شقاتِ نَشْط وَ شقات نَشْط وَ شقاتِ نَشْط والسادحات سَدحَا والالسادحاتِ فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا فالمدبرات امرا فالمدبرات امرا يوم ترجفوا واجفها يوم ترجفوا واجفها يوم ترجفوا واجفها تتبعوها روادفها تتبعوها روادفها تتبعها الوادفها قلوب يومئذ واجفها قلوب يومئذ واجفها قلوب يومئذ واجفها ابصارها خاشعه ابصارها خاشعه ابصارها خاشعه يقولون انا لمردودون في الحافره يقولون أَئِنَّا لَنُرْدُدُ دُونَ فِي الْحَافِرَةِ يَقُولُونَ أَئِنَّا لَنُرْدُدُ دُونَ فِي الْحَافِرَةِ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً إِذَا كُنَّا عِظَامًا قالوا تلك اذا كره خاسره قالوا تلك اذا كره خاسره فانما هي شجره واحده فانما هي فإذاهم بالساحره أأتاك حديث موسى أأتاك حديث موسى أأتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذھب الی فرعون انھو طغا اذهب الی فرعون انھو طغا اذهب الی فرعون انھو طغا فقل ھل لك الاء ان تزكا فقل ھل لك الاء وأهديك إلى ربك فتخشاه وأهديك إلى ربك فتخشاه وأهديك إلى ربك فتخشاه فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى, فكذب وعصى ثم ادبر يسعى ثم ادبر يسعى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فقال انا ربكم الاعلى فقال الله هنالك الى الاخره والأولى. فَأخذَهُم اللهُ نَكَلَآخِرَةِ والأُولول فَأخَذَهُم الل نَكَلَآخَِةِ والْأُول إِ فيِي ذِكَ لا فِي ذَِكَ ل عبرَْةَ لمَ يَخْشى إن فِي ذَكَ ل عبرَةَ لمَ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها رفع سمكها فسواها رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اخرج منها ماءها ومرعاها اخرج منها ماءها ومرعاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها والجبال ارساها والجبال ارساها لتعلموا متى علكم ولانعانكم متى علكم ولانعانكم فاذا جاءت الامة الكبرى فاذا جاءت الامة الكبرى الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى يوم يتذكر الانسان ما سعى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى فاما من طغى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا واثر الحياه الدنيا واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى فان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 نَتَهِيَ الْمَأْوَى إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا بِمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا بما أنت من ذكرها إلى ربك, إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها منذر من يخشاها كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَبَسَ وَتَوَلَّى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَبَسَ وَتَوَلَّى بِسْمِ الله عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن شَاءَ أَن يُعَمًى أَن شَاءَ أَن يُعَمًى أَن شَاءَ أَن يُعَمًى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ وَمَا يُدْرِيكَ او يذكر فتا فعه الذكرى او يذكر فتا فعه الذكرى او يذكر فتا فعه الذكرى اما من استغنى اما من استغنى اما من استغنى فانت له تصدى فانت له تصدى فانت له تصدى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهَا فَمَن شَاءَ ذَكَرَهَا في صحف مكرمه في صحف مكرمه في صحف مطهرها مرفوعه مطهرها مطهرها بايدي سفر بايدي سفر بايدي سفر كرام بررها كرام بررها كرام بررها قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْثَرَهُ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْثَرَهُ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْثَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَه مِنْ من نقفه خلقه فقدره ثم السديل يسره ثم السديل يسره ثم السديل يسره ثم اماته فاقبره ثم اماته فاقبره ثم اماته فأقبره ثم اذا شاء انشره انشره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقضي ما امره كلا لما يقضي ما امره كلا لما يقضي ما طعامه فالينفر الانسان الى طعامه أَن نَّصَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا أَن نَّصَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا أَن نَّصَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ فِيهَا حَبًّا فأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غلبا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وآبا وفاكهة وآبا وفاكهة وآبا متاع لكم ولأنعامكم متاع لكم ولأنعامكم متاع لكم ولأنعامكم فإذا جت الص فإذا جَتِخَ فإذا جَت الص يَمَ يَفرِرُ المَرؤُ مِن أَخِي يَوْمَ يَفرِ المَرؤُ مِن أأَخِي يَوْمَ يَفرِرُ المَر مِن أَخ فأُّه وَأَب أُمِّهِ وَأَبِيهِ فَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَدَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَدَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَدَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ لِكُلِّ يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غدره ووجوهي يومئذ عليها غدره ووجوهي يومئذ عليها غدره ترهقها قتره ترهقها قتره ترهقها قتره اولائك هم الكفره الفجرهم أَلاَئِكَ هُمْ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا وإذا النج كدرة وإذا الجبان سّيرة وإذا الجبان سّيرة وإذا الجبان سّيرة وإذا العيشار خطلة وإذا العيشار وأخطلة وإذا العشار خطلة وإذا الوحوش حشيرة وإذا الوحوش حشيرة وإذا الوحوش حشيرة وإذا البحار سجيرة. وإذا البحار سجيرة وإذا البحار سجيرة وإذا النفوسجد وإذا النفوسجد وإذا النفوس سجد وإذا المودة سؤلة وإذا المود سؤلة وإذا المؤدة سؤلة بإذًا بقوتلة بإذًا بقوتلة إذ بقتلة وإذا الصحوفُ ن شيرة وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف شيرة وإذا, وإذا السماء كشطت وإذا السماء أوكشطات وإذا السماء أوكشطات وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سقييرة وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ فَلَا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ فَلَا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ وصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم انه لقول رسول كريم انه لقول رسول كريم ذي قوه عند مكين ذي قوه عند ذي العرش مكين له قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين, مطاع ثم أمين, مطاع ثم أمين وما بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنٍّ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنٍّ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنٍّ وَمَا بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيطَانٍ رَجِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ إِنْ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ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 وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء فطرت بسم الله الرحمن الرحيم إ السماءُ فَضة بِسمِ الله الرحمنَن الرحيم إ السماءُ فَطة وَإذ الكواكِب تَثَت وَإذ الكواكِبُ تَثت وَإذ الكواكبُ تَثت وَإذاَا البحار فجرة وَإذا البحار فجرة وَإذا البحار فجرة وَإِذَا القبور بُعْثِرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, ما قدمت وأخرت يَا كبيرا بك الكريم يا ايها الانسان ما غرك بك الكريم الذي خلقك فسوَاك فعدلك الذي خلقك فسوَاك فعدلك الذي خلقك فسوَاك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك صُورَةَ مَا شَاءَ أَرْكَبَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ أَرْكَبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ كَلَّا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 الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جهنم وان الفجار لفي جهنم وان الفجار لفي جهنم يسلونها يوم الدين يسلونها يوم الدين يسلونها يوم وما هم عنها بغا بيين وما هم عنها بغائبين وما هم بغائبين وما ادراك ما يئ شيئا والامر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم وَيل للِمُطَّفين بِسمِ اللذ الرحمن الرحيِيم وَلُ للِمُطَّفين بِسمِ اللَّذ الرحْمَن الرحيِيم وَيللُ للِلْمُطَّفين الذيذينَ إذاذكْتَالوا عَ النَّاس يَسْتَفون الذيذينَ إذاذ كتَالُوا عَلَ الناس س يَْتَفون الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا في إن كتاب الفجار في سججين كتاب الفجار يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كن معتد افين وما يكذب به إلا كن معتد افين وما يكذب به الا كن معتد افين اذا تتلى عليهم اساطير الاولين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل أرآن على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل أرآن على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم لمحجوبون كلا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 تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا ان كتاب الابراء لا في علين كلا ان كتاب الابراء لا في علين كلا ان كتاب وما أدراك ما عليون وما ادرا كما عليون وما ادرا كما عليون كتاب مرقوم كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون يشهده المقربون يشهده المقربون ان الابراء لفي نعين ان الابراء لفي نعين ان الابراء لفي نعين على الأرائك ينظرون على الارائك ينظرون على الارائك ينظرون تعرف فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ يُسْقَوْنَ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنين ومزاجه من, تسنين ومزاجه من تسنين عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مر بهم يتغامزون واذا مر بهم يتغامزون واذا مر بهم, بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين فكهين. وإذا قلبوا إلى أهلهم قلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء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 ينظرون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون هل ثوب كانوا يفعلون هل ثوب كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت وااذنت لربها وحقت وااذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحّ وإذا الأرض مددةت وإذا الأرض مددة وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخللت وألقت ما فيها وتخللت وألقت ما فيها وتخللت وأذنت لربها وحّ وأذنت لربها وحّ وأذن لربها وحّ. ياأَهَا الإسانَانُ إكَ كَادح إلى رَبّكَ كَدحًا فَماقِي يا أيهَا الإسَانُ إكَ كَادحم إلى رَبِّكَ كَدحًا فَماقِي يا أيهَا الإسَانُ إكَ كَادحم إلى رَبِّكَ كَدحًا فَماقِي فَأََّ منَنْ أُوتي كتابهُ بِيمِيل فَأََّ منَنْ أُوتيَ كتابهُ بِيمِلِ فَأََّ منَنْ أُوتَ كتابهُ بِيَمِيل فسوفَ يُحاسَب وَحِساب يَصرا فسوفَ يُحاسَب وَحِساب يَصرا فسوفَ يُحاسَب وَحِساب يَصرا وَيَق لبُ أَهْلِهِ مَسرور وينقلب الى اهله مسرورا وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره واما من اوتي كتابه وراء ظهره واما من اوتي كتابه وراء ظهره فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا فَيَصْلَى سَعِيرًا فَيَصْلَى سَعِيرًا فَيَصْلَى سعيراً, سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن, أن إنه ظن أن لن يحور إنه ظن أن لن يحور لا إن ربه كان به بصيرا لا إن ربه كان به بصيرا لا ان ربه كان به بصيرا فلا اقسم بالشفق فلا اقسم بالشفق فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والليل وما وسق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق والقمر اذا اتسق وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَمَا لَهُمْ لَا اِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كفروا بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إلاا الذيينَ آمَنوا عملِل الصَّالحاتِبَ لَهُ أَجرٌ إلا الذيينَ آمنوا عَِلُ الصَّالحاتِ لَهُ أَجرٌ غَيْر مَمنّون إلا الذيينَ آمَنوا عملِل الصَّالحاتِبَ لَهُ أَجرٌ إلا الذيينَ آمنوا عَِلُ الصَّالحاتِ لَهُ أَجرٌ غَيْر مَمنّون إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسمائ ذات البروج واليوم الموعود واليوم الموعود واليوم الموعود شاهد ومشهود شاهد ومشهود شاهد ومشهود, ومشهود قتل اصحاب الاخدود قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ إِذْ هُمْ, عليها قعود، إذ هم عليها قعود وَهُمْ عَلَامٌ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَهُمْ عَلَامٌ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَهُمْ عَلَامٌ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ العزيز الحميد وما نقموا منهم إلا عزيز الحميد وما نقوم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد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 إَِّذينَ <سؤال> فَتَن الْ المُؤمننِينَ وَالْمُؤمنِناتِ ثمَُّ لَ يَيتوب ثمَُّ لَ ييتوب فَلَهُ عذاابُ جَهَنَّ مَ وَلَهُم عذاابُحَريقُ إِ الذيينَ فَتَنُ الْ المُؤمنِينَ وَالْمُؤمنِناتِ ثمَُّ لَم يتوب ثمَُّ لَ ييتُوب فَلَهُ عذاابُ جَهَنَّ مَ وَلَهُم عذاب الحريق. <سؤال> إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات, لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات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 نبئشر ربك لشديد ان نبئشر ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد انه هو يبدئ ويعيد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور ودود وهو الغفور ودود وهو الغفور ودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد فعال لما يريد هل اتاك حديث جنود هل اتاك حديث جنود هل اتاك حديث جنود فيرعون <تصفيق> وثمود فيرعون وثمود فيرعون وثمود بل للذين كفروا في تكذيب بل للذين كفروا في تكذيب بل كفروا في تكذيب والله وَقُرْآنٌ مَجِيدٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ وَمَا أَدْرَاكَ اَن النَّجْمَ الثَّاقِبَ كل كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ أُلقَ مَِّ إِد فق أُقَ مَِّ إد فقَ أُلِقَ مَِّ إد فقَ يخْرج مِ بَنِ الصُلبِ والترائ يَخْررج مِ بَنِ الصُلبِ والترائ يَخْررج مِ بَنِ إنه على رَجْعِهِ لَقَادِرٌ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ مَا مَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ إِذَا تَرَعْصَعَتْ وَالسَّمَاءُ إِذَا رُجِعَتْ وَالسَّمَاءُ إِذَا رُجِعَتْ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ إِنَّهُ لقول فصل إنهُ لَقَل فَص إنملَقَل فَص فمَاهُو بالِهَزل فمَاهُو بالِهَزل فمَا هو بالِهَزل إنهُ يكيدون كَدا إنهُ يكيدون كَدا إنهم يكيدون كَدا فأكيد كَدا فأكيد كَدا فأكيد كَدا فَنَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا فَنَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا فَنَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبْحِ ثَـمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى بِسْمِ اللَّهِ بسم الله الرحمن الرحيم تسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى والذي اخرج المروع والذي اخرج المروع فجعله غثاءا احوا فجعله غثاءا احوا فجعله غثاءا احوا سنقرئك فلاتنسى سنقرئك فلاتنسى سنقرئك فلاتنسى إ م ش الله إنهُ يعلممُ الجَهْرَ وَماَا يَخْفى إَِّ م ش الله إنهُ يعلممُ الجَهْرَ وَماَا يَخْفى إِ م ش الله إنِهُ يعلَمُ الجَهْرَ وَما يَخفى وَن يَسِكَ لِْ يسرَ وَسرك يسررى فذكر إن فة الذكرى فذكر إن فة الذكرى فذكر إن فة الذكرى تذكر م يخشاء تذكر م يخشاء تذكر م يخشاء فيتجنبها الأشال فيتجنبها الأشال فيتجنبها الأشبال الذي يصل النار الكبرى الذي يصل النار الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى قد افلح من تزكى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى وذكر الحياة الدنيا بل الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقا والاخرة خير وابقا والاخرة خير وابقا ان هذا لفي الصحف الاولى ان هذا لفي الصحف الاولى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى صحف ابراهيم وموسى صحف ابراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه وجوهي يومئذ خاشعة وجوهي يومئذ خاشعة وجوهي يومئذ خاشعة عاملة الناصبة عاملة الناصبة عاملة الناصبة تسلى ناراً حامية تسلى ناراً حامية تسلى ناراً حامية تسقى من عين آنية تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ لَا لا يسمن ولا يغني من جوع وجوهي يومئذ الناعمه وجوهي يومئذ الناعمه وجوهي يومئذ الناعمه لسعيها راضية لسعيها راضيه لسعيها راضيه في جنه عاليه في جنه عاليه, لجنة عالية لا تسمع فيها لاغيه لا تسمع فيها لاغيه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة وأكوابٌ موضوعةٌ وأكوابٌ موضوعةٌ وأكوابٌ موضوعةٌ ونمارقُ مصفوفةٌ ونمارقُ مصفوفةٌ ونمارقُ مصفوفةٌ وزرابيٌ مبثوثةٌ وزرابيٌ مبثوثةٌ وزرابيٌ مبثوثةٌ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلقت افلا ينظرون الى الابل كيف خلقات افلا ينظرون الى الابل كيف خلقات والى السمائ كيف رفعت والى السمائ كيف رفعت وإ الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سُطح وإلى الأرض كيف سُطح وإلى الأرض كيف سُطح فذكر إنما أن تمذكر فذكر إنما أن تمذكر فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ إِلَّا فيعذبه الله فيعذبه الله العذاب الاكبر فيعذبه الله فيعذبه الله العذاب الاكبر فيعذبه الله فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم ثم ان علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وليال عشر, وليال عشر, وليال عشر والشق والاتب والشف والاتب والشق والاتب والليين إ يسم والليين إ يسم والليين إ يسم هل في إذك قسم الذي حج هل فيذك قسم الذي حج هل في إذك قسم الذي حج ألم ت كيف فعل رّك بعاد ألم ت كيففعل رك بعاد؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ العماد الْعِمَادِ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ الَّذِينَ طَغَوْا اكثروا فيها الفساد فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب فصب عليهم ربك صوت عذاب فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد ان ربك لبالمرصاد ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا متلاه ربه فاكرمه ونعمه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فأكرمه ونعمه, فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَذَلَّهُ ونعمه, وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ وَأَمَّا فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي أهانا وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي أهانا وأما تلاهم فقدر عليه رزقا فيقول فيقول ربي اهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا لا تكرمون اليتيم كلا لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتاكلون التراث وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيئ ايومئذ لجحنم وجيئ ايومئذ لجحنم يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكرى وجيئ ايومئذ لجحنم وجيئ ايومئذ جهنم يومئذ يتذكر الانسان وان الذكرى وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوما اذ لا يعذب عذابه احد فيوما اذ لا يعذب عذابه احد لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد ولا يوثق وثاقه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه يا ايتها النفس المطمئنه يا ايتها النفس المطمئنه, أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى راضيه مرضيه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه ارجعي الى ربك فدخلي في عبادي فدخلي في عبادي فدخلي في عبادي ودخلي جنتي ودخلي جنتي ودخول الجنه بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد وان تحل بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووالد وما ولده ووالد وما ولده ووالد وما ولده لقد خلقنا الانسان في كبد لقد خلقنا الانسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد اي يحسب ان لن يقدر عليه أحد اي يقدر عليه احد اي يحسب يقدر عليه احد يقول اهلكتم ما للبدا يقول اهلكتم ما للبدا يقول اهلكتم ما للبدا ايحسب ان لم يره احد ايحسب ان لم يره احد ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين وَلِسَانٍ وَشَفَتَيْنِ وَلِسَانٍ وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُمُ النَّجْدَيْنِ هَدَيْنَاهُمُ النَّجْدَيْنِ هَدَيْنَاهُمُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَتْ حَمَلَ الْعَقَبَةِ فَلَقَتْ حَمَلَ الْعَقَبَةِ فَلَقَتْ حَمَلَ الْعَقَبَةِ وَمَنْ أَدْرَاكَ مَا ومن ادراك ما العقبه ومن ادراك ما العقبه فكر عقب فكر عقب فكر عقب او اطعام في يوم ذي مسغبه او في يوم ذي مسغبه او اطعام في في يتيما ذا نقره يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ ومِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ ومِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ ومِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا <تصفيق> ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة أولائك أصحاب الميمنة أولائك أصحاب الميمنة أولائك أصحاب الميمنة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 بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والقمر اذا تلاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ ابْعَثَ أَشْقَاهَا إِذِ ابْعَثَ أَشْقَاهَا اذل بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقيها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقيها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمد علىهم ربهم بذنب فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بدندن فسوّاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بدندن فسوّاها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إذا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ صدفَ بِحُسن فسَنُ يُّهُ للْوسر فَسنُ يِّرهُ للسر فسن يسُهُ بَخِلَ وَاسْتَغنَ وَأَما مَ بَخِلَ وَاستَغنَ وَأَما مَ بَخِلَ وَتَغنَا فكَذَّبَ بِحُسنَا فكَذذَّبَ بِحُسنَا فكَذذَّبَ بِحُسنَا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِن عَلَيْنَا لَلْهُدَى, إن علينا للهدى إن عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا إلا الأشقياء لا يصلها إلا الأشقياء لا يصلها إلا الأشقياء الذي كذب وتولى الذي كذب الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزا وما لاحد عنده من نعمه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 لَسَوْفَ يَرْضَى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى والليل إذا ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى ما وَدعكَ ربّك وَماَا قلا وَلآخرَِة خَر اللك من الأولى وَلآخرَِة خَْر لك من الأولى وَلآخرَِة خَْر لك من الأولى وَس فَعطيكَ ربّكَ فتضى وَس فَعطيكَ ربّكَ فترضى وَلَس فَعطيكَ ربّكَ فترضى ولسوف ألم يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ووجدك عائلا فاغنى ووجدك عائلا فاغنى ووجدك عائلا فاغنى فامال يتيم فلا تقهر فامال يتيم فلا تقهر فامال يتيم فلا تقهر وامسائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهره واما السائل فلا تنهره واما بنعمه ربك فحدث واما بنعمه ربك فحدث واما بنعمه ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ <تصفيق> وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ, <تصفيق> ووضعنا عنك وزرك <تصفيق> الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ <تصفيق> وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم بتيني والزيتون بسم الله الرحمن الرحيم بتيني والزيتون بسم الله الرحمن الرحيم بتيني والزيتون طوطور سنين طوطور سنين طوطور سنين وهذا البلد الأمين وهذا البلد لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم لقد خلقنا الانسان في احسن لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أجر غير ممنون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 أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلقه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلقه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلقه خلق الانسان من علق خلق الانسان من علق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم اقرا وربك الاكرم اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم المل ان ملم یا الم اللہ مل سن ملم یا الم اللہ مل سن ملم یا الم انل سن لوح ٹھل استغنا ارواه استغنا ارواه استغنا ان الى ربك نرجع ان الى ربك نرجع ان الى الذي ينهى الذي ينهى الذي ينهى عبدا اذا صلى عبدا اذا صلى عبدا اذا صلى. رأيت إن كان على الهودأيت إن كان على الهود رأيت إن كان على الهود أو أن ر بالتقو أو أن ر بالتقوى أو أ رَ بالتقوى أأيت إن كذدتولا أرأيت إن كذد وتولا أأيتَ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى هَلَّا لَا إِلم يَنْتَهِي لَنَسْفَعَ عَنْ نَاصِيَهَا هَلَّا لَا إِلم يَنْتَهِي لَنَسْفَعَ عَنْ نَاصِيَهَا هَلَّا لَا إِلم يَن انتهى لنسف عن ناصية ناصيه خاطئة خاطئه ناصيه كاذبه خاطئه ناصيه كاذبه خاطئه هل يدعونا هل يدعونا هل سندعو الزباليه كلا لا تطعه واسجد وتقرب كلا لا تطعه واسجد وتقرب كلا لا تطعه واسجد وتقرب بسم الله الرحمن الرحيم ان انزلناه في ليله القدر بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنزَلْنَاهُ في ليلة الْقَدْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا ليلة القدر. ليلة القدر خير مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر تنزل الملائكة والروح فيها باذن من كل أمر. تزَّلُ الملاائكَ ترووح فيه بإذنِ رَبّهِ مِ كلأَم كل هي حتى مقع الفج س هي حتى مقل الفج س هي حتى مقلع الفج بسمِ الله الرحمن الرحيم 33-لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة 34-بسم الله الرحمن الرحيم 35-لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة 36-بسم الله الرحمن الرحيم لمكن الذيين كفروا منن أهل الكتاب والالمشركينَ م فكين حتى تأتهُ البَ فسول من الله يل صحفًا مطَهر فسول من اللهه يل صحفًا مطَهر فسول م الله يل صحفًا مطَهر به كتب قَم به كتب قمها فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ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 الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئكهم خير البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئكهم خير البرية ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئكهم خير البريه جزاؤهم, جزاؤهم عند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 وربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه جزاؤهم عند 122- ربهم جنات عدن تجري, تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 123- رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربها 124- بسم الله الرحمن الرحيم 125- إذا زلزلت الأرض زلزالها 126- بسم الله الرحمن الرحيم اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لها وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَاهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَاهَا بِأَنَّ رَبَّكَ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 بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فآثرنا به نقعا فآثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا فوسطنا به جمعا فوسطنا به جمعا ان الانسان لربه لكنود ان الانسان لربه لكنود ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وَإه على ذلكلَ شهيد وَإهُ على ذلكلَشهيد وَإهُ للحبّ الخيرلَ شدديديد وَإهُ للحبّ الخَييرِلَ شدديد وَإنه للحبّ الخير شدديد أفَلا يعلم إذ بصِم في القبور أفَلا يعلم إذ بصَم في القبور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 <سؤال> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْقَارِعَةُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْقَارِعَةُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْقَارِعَةُ مَلَ الْقَارِعَةُ مَلَ الْقَارِعَةُ مَلَ الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ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 وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا نار حامية نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر, حتى زرتم المقابر كلا كل سوف تعلمون كلا كل سوف تعلمون كلا كل سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما اليقين كلا كل لو تعلمون علما اليقين كلا اليقين لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ثُمَّ لَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ثُمَّ لَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ لفي الانسان لفي خسر إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذيينَ آمن وَوعمِلُ الصالحاتِ وَتص إِلا الذيينَ آمنوا عملِلُ الصالحات وَتاصُ بالِالحَّ وَتاصَ بالِالصد إِلا الذيينَ آمًا وَعَِلُ الصالحات وَتاصل إِلا الذيينَ آمن عملِلُ الصالحاتِ وَتاصُ بالِالحَِّ وَتواصَ بِالصد بِسمِ الله الرحمنن الرحيِيم ويل لكل همزه لومزه بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لومزه بسم الرحيم ويل لكل الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن مَا لَهُ أَخْلَدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ وما ادراك ما الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده نار الله الموقده نار الله الموقده التي تطلع على الافئده التي تطلع على الافئده التي تطلع على الافئده انها عليهم مقصدها إنها عليهم مقصدها إنها عليهم مقصدها في عمد ممدده في عمد ممدده في عمد ممدده بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بسم الله الرحمن الرحيم ألم ت كيفَفعل رّكَذ أصفابِفيل بسمِ الله الرحمنَ الرحيم ألم تَ كيفَفعللَ ربّكَذ أصحابِفيل ألم يجعل الكيدهُ في تبليل ألم يجعل الكيدهُ في تبلين ألم يجعل الكَيدَهم في تبلين وَأَرسَ عَلَْهٍ طيرًا أَببيل وأأَرسَ عَلَهٍ طَيرًا أَبابيل وَأَرسَلَ عَلَْه طَيرًا أَبابيل تَمٍ ببحجارَة مِن سِججيل تَمهٍ ببحجارَة من سِجيل تمه ببحجارَة من سِجيل بجلَهُ كَعَصْفٍ مك بجلَهُ كَصف مك فجلَهُم كَصف مك بسمِ اللذ الرحم الرحيم إين في قُش بسمِ اللذ الرحم الرحيم إين في قُش بسمِ الله الرحم الرحيم إِ في, في قُش إِلَاهِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ إِلَاهِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ إِلَاهِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ارايت, <أرأيت> الذي يكذب بالدين بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتين فذلك الذي يدع اليتين فذلك الذي يدع اليتين ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراؤون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَر إن شأنك هو الأبتر بسم الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون الرحيم قل يا أيها الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد عابد ما عبدتم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 بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء الله والفتح بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا الناس يدخلون في الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب بسم الله الرحمن الرحيم ذبت يدا ابي لهب وتب من اغنى عنه ماله وما كسب وما كسب من اغنى عنه وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات وامراته حماله الحطب وامراته حماله الحطب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد بسم الله الرحمن الرحيم الله احد الله الصمد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق مِن شَر مَا خَلَقَ وَمنِن شَر غاسِقٍ إَا وَقدَ وَمِن شَر غاسِقٍ إ وَقدَ وَمِن شَر غاسقٍ إ وَقدَ وَمِنْ شَر النفثاتِ ف العُقَد وَمِن شَر النفثاتِ ف العُقَدَ وَمِن شَر النَفثاتِف العقدَدَ وَمِن شَر حاسِدٍ إذا حَسدَ ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس مالك الناس مالك الناس مالك الناس اله الناس اله الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الذي دسویں سفی سدوری ناس اللہ وسو سفی سدوری ناس اللہ وسو سفی سدوری ناس مینل چینتی ونس